119. ورب آبائكم الأولين 110. بل هم في شك يلعبون 111. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين 112. يغشى الناس هذا عذاب أليم 113. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ إِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُعَائِدُونَ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 فأسرب عبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كَذَالِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فرعون إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّهُ تَتْنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبِعُونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقُنَ السَّموَاتِ وَالْأَرضَ مَابَينَهُ مَا لعبِين مَا قَلَقُناَاهُمَا إِلَّا بِالحَِّ وَلَِ أَكسَرَهُم لا يَعَّمُون إَِّ يَوْمَ الْفَصْلِمِ قاتُهُم أَجمَعن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 111. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم 112. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 113. ذق إنك أنت العزيز الكريم 114. إن هذا ما كنتم به تمترون 115. إن المتقين في مقام أمين. 119. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين 110. كَذَلِكَ وزوجناهم بحور النعين 111. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين 112. لا يذوقون فيها الموت إلا